بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيا أما بعد أيها الأخوة ضمن دروس التفسير فهذا درس جديد من هذه الدروس نسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق وقد بدأنا بالآية وعبدوا الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وانتهينا إلى قوله تعالى وبذي القربة لكن قبل أن نبدأ هناك حديث ذكرته في الدرس الماضي أذكره الآن وأذكر مسائله وما يتعلق به من باب الفائدة سبق لنا حديث في قوله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء رواه أحمد بسند حسن عن محمود بن لبيد. هذا فيه خمس مسائل قبل أن نبدأ بدرس اليوم المسألة الأولى أن الشرك ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر هذا من الأدلة وسبق في الدرس الماضي الفرق بين الأكبر والأصغر فلا نعيد الكلام ثانيا فيه التصريح بالخوف من الشرك طيب. ثالثا قوله الشرك الأصغر قد يفهم بعض الناس أنه سمي بذلك لقلة أهميته وليس كذلك ولكن لما كان بمقابلة الأكبر سمي أصغر وإلا فهو أعظم من الكبار كم هذه؟ ثلاث مسائل. رابعا من مسائل الحديث شدة الخوف من الوقوع في الشرك الأصغر وذلك من وجهين الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم تخوف من وقوعه تخوفا شديدا. ثانيا أنه صلى الله عليه وسلم تخوف من وقوعه في الصالحين الكاملين فمن دونهم من باب أولى. المسألة الخامسة فيه الخوف من الرياء وأنه أخوف ما يخاف على الصالحين لأن النفوس مجبولة على حب الرياسة والمنزلة في قلوب الخلق إلا من سلمه الله وسيأتي الكلام عن الرياء إن شاء الله في درس بكرة في الانفاق في الرياء في الآية التي تليها سابعا قوله فسئل عنه فقال الرياء هذا من باب المثال لا من باب الحصر إذ الشرك الأصغر أنواع متعددة كالحلف بغير الله وإنما اقتصر على الرياء لكثرة وقوعه ومشقة دفعه هذه تقريبا سبع أو ثمان مسائل في الحديث نبدأ نكمل الآية قال الله عز وجل وعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين يحسانا ثم قال وبذي القرباء أي وأحسن بذي القرباء وذي بمعنى صاحب والقرب القرابة أي بصاحب القرابة من أخ وعم وأولاد ونحو ذلك فالإحسان إلى القرابة بوجوه الإحسان واليتامى أي وأحسنوا إلى اليتامى وقد سبق في أول الصور الكلام مع اليتامى وأن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ حقوقهم وحذرت كل الحذر من أكل أمال يتامى فيما يتعلق باليتامى سبق والمساكين أي وأحسنوا إلى المساكين والمساكين جمع مسكين وهو المعدم الذي لا يجد شيئا من المال أو لا يجد ما يكفيه وهل يدخل فيه هنا الفقراء أو لا نعم, نعم. نعم. لأن القاعدة لأن كلا منهما يعني المسكين والفقير كلا منهما يطلق على الآخر إذا انفرد كل واحد منهما لكن إن إذا ذكر معا كما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين كان لكل واحد منهم معنى غير المعنى الآخر فهذا ذكر المساكين لوحدهم دخل فيها الفقراء والمساكين فالإحسان إلى المساكين أمرت الشريعة بذلك وجاءت الآيات الكثيرة بالحث على الصدقة والحث على الإحسان إلى غير ذلك مر معنا مرارا وتكرارا قال صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله نعم وسمي المعدم مسكينا لأن الفقر أسكنه وأذله فلا يطمع أن يصل إلى مرتبة الأغنياء نعم والجار ذي القربى أي وأحسن إلى الجار ذي القربى والجار هو من هو من كان منزله قريبا من منزلك وذي القربى أي ذي القرابة نسبا والمعنى الجار الذي منزله قريب من منزلك وهو أيضا قريب قريب منك نسبا إحسان إلى الجار قال والجار الجنب أي وأحسن إلى الجار الجنب الجار كما سبق هو من منزله قريب من منزلك والجنب بمعنى البعيد منك نسبا أي الذي ليس بينك وبينه قرابة وهذا أصح الأقوال والمعنى الجار القريب منزلا البعيد نسبا فله أيضا حق الجوار يقول الطبري رحمه الله وأولى الأقوال قولين في ذلك بالصواب قول من قال معنى الجنوب في هذا الموضع الغريب البعيد مسلما كان أو مشركا يهوديا كان أو نصرانيا لما بينا قبل من أن الجار ذي القربة هو الجار ذو القرابة والرحم والواجب أن يكون الجار ذو الجنابه أي الجار البعيد ليكون ذلك وصية بجميع أصناف الجيران قريبهم وبعيدهم انتهى كلام ابن جرير رحمه الله و... نعم فإن الجنب في كلام العرب البعيد ومنه سميت الجنابه لأن الماء جانب مكانه وقد جاءت الحديث في بيان فضل الإحسان إلى من؟ الجيران في أحد يحفظ حديث <سؤال> ما زال جبريل يصل إلى الجر حتى ظلنت أنه سيورثه هذا الحديث في الصحيحين وجاء في الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وجاء في الحديث الثالث قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه والإحسان الى الجار جاءت لحديث الكثيره في ذلك هذا يشمل ماذا جميع أنواع الحسن جميع من السلام والنصح والزيارة والمساعدة والهدية والدعوة إلى الطعام غير ذلك والصاحب بالجنب أي وأحسن إلى الصاحب بالجنب وقد اختلف فيه القول الأول قيل هو الزوجة وقيل هو الصديق وقيل هو الصاحب في السفر كم قول ثلاثة قوال نعيدها الصاحب, الصاحب بالجنب قيل الزوجة الصديق وقيل الصاحب في السفر والذي يظهر والله أعلم أنه يشمل ها الثلاثة الصاحب بالجنب فهذا يشمل الزوجة بالجنب والصديق والزميل والصاحب في السفر قال القرطبي قوله والصاحب والصاحب بالجنب أي الرفيق في السفر وقيل الزوجة وقيل هو الذي يصحبك ويلزمك رجاء نفعك والأول أصح وقد تتناول الآية الجميع بالعموم وقال الطبري والصواب من القول في تأويل الآية في تأويل ذلك عندي أن معنى الصاحب بالجنب الصاحب إلى الجنب كما يقال فلان بجنب فلان وإلى جنبه وهو من قولهم جنب فلان فلانا فهو يجنبه جنبا إذا كان لجنبه ومن ذلك جنب الخيل إلى آخر ذلك وقد يدخل في هذا الرفيق في السفر والمرأة والمنقطع إلى الرجل الذي يلازمه رجاء نفعه لأن كلهم بجنب الذي هو معه وقريب منه وقد أوصل الله بجميعهم لوجوب حق الصاحب على المصحب هذا والصاحب بالجنب وابن السبيل أي وأحسن إلى ابن السبيل وهو من هو ابن السبيل المسافر المنقطع الذي انقطع به سفره وبالذات قديما ما كان في جوالات ولا كان في صرفات ولا في شيء ابن السبيل المسافر الذي انقطع به طريقه ابن السبيل ابن لماذا سمي ابن السبيل لملازمته للطريق ومنه طير الماء لماذا سمي طير الماء لملازمته الماء فابن السبيل له حق على المقيمين أن يحسنوا إليه في سفره بمساعدته بما يحتاج من مال أو دلالة أو تسهيل مهمة ما يصله إلى أهله فإذن ابن السبير المسافر الذي يجتاز مارا وقول من يقول يقولنه الضيف فيه نظر يقول ابن عاشور رحمه الله والوصاية به لأنه ضعيف لأنه ضعيف الحيلة قليل النصير إذ لا يهتدي إلى أحوال قوم غير قومه وبلد غير بلده طبعا كما قلت إن هذا الكلام غالبا متى يكون قديما قديما لا جولات ولا صرفات ولا اتصالات ولا سيارات توصل الآن الحمد لله تقريبا الوضع طيب. وما ملكت أيمانكم أي وأحسنوا إلى المماليك من بني آدم من العقاء ومن الحيوانات الحسن إليهم كيف يحسن المملوك أولا ألا يكلفهم ما لا طاقة لهم به ثانيا ألا يؤذيهم بالكلام الخشن بل يعاشرهم معاشرة حسنة ثالثا أن يعطيهم من الطعام والكسوة ما يحتاجون إليه وقد جاءت الأحاديث في ذلك قال صلى الله عليه وسلم في مرض موته الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم رواه ابن ماجه وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من الأعمال إلا ما يطيق رواه مسلم وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم من العمل ما يغلبهم فإن كلفتموهم فاعينوهم عليه متفق عليه ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا اي لا يحب سبحانه وتعالى وفي صفه المحبه لله عز وجل نثبتها لله اثباتا يليق بجلاله من غير تحريف او فالله عز وجل لا يحب من اتصف بالاختيال والفخر مختالا فخورا فما الفرق بين الاختيال او المختال والفخر قال العلماء رحمهم الله المختال في هيئته ومشيته معجبا بنفسه متكبرا والفخور بلسانه يعدد مناقبه ويتطاول عليهم هذا الفرق مختالا فخورا وكله تدخل تحت ماذا؟ تحت التكبر فالمعنى أنه عز وجل لا يحب من كان ذا اغتيال على الناس وتكبر بنفسه وفعله بهيئته ومشيته المتكبر يرى نفسه أنه كبير وهو عند الله حقير وهو عند الخلق بغيض كما قال ابن كثير قال القرطبي رحمه الله خص هاتين الصفتين بالذكر هنا لانهما تحملان صاحبيهما على الأنفث من القريب الفقير والجار الفقير وغيرهما مما ذكر في الآية، فيضيع أمر الله بالإحسان إليهما. انتهى. واضح وجد مناسبة. فالمتكبر يأنف من الفقير، من الجار الفقير، وغير ذلك. طيب. من فوائد الآية قبل أن ننتقل للآية الثانية وجوب عبادة الله تحريم الشرك. أن الشرك بأنواعه كله محرم في الآية معنى لا إله إلا الله فمن يستنبط ذلك وعبده ولا تشركوا هذا معنى لا إله إلا الله نفي وإثبات هذا معنى لا إله إلا الله نفي فقط لا إثبات فقط لا ربي الله من غير كفر بالطغوت ما ينفع لا إله إلا الله إثبات الألوهية لله ونفي الألوهية عن غير عن غير الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فيه فائد الآيات الآية أن أعظم حقوق البشر حق الوالدين وفيها تحريم الإساءة للوالدين وفيها الأمر بالإحسان للقرابة وإلى اليتامة وإلى الجار سواء كان قريباً بعيداً وإلى وإلى ابن السبيل وإلى المماليك من حرص على ومن فوائد الآية اهتمام الإسلام بحق الضعفاء ومن فوائد الآية الحث على الإحسان بكل انواعه وفيها الحث على الكرم لأنه أمر بالإحسان وفيها إثبات محبة الله وفيها تحريم الكبر والخيلاء ثم قال الله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا قيل إن هذه الآية متعلقة بما سبق إن الله لا يحب مختالا فخورا منهم الذين يبخلون وقيل إن هذا استناف بداية آية جديدة الذين يبخلون البخل الامتناع عن أداء وجب هذا البخل ويختلف عن الشح أيهما شد الشح لا شك الشح بخل مع حرص إلى غير ذلك كما قال علماء ولا علاه يأتي إن شاء الله الكلام عليها اما البخل فالامتناع عن اداء ما وجب عليه وليس فقط في المال هناك بخل بالعلم وهو وهو اشد شيء وهو من خصائص اليهود نعم واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لا للناس ولا تكتمونه فنبذوه ورضوا الاله الاهله الكتم بالعلم ومن ذلك البخل بالجاه البخل بالجاه وذلك جاء في الحديث يعني البخل, البخل بما يجب بما يجب من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه ومن ذلك البخل بالجاه ومن ذلك البخل بالمال إلى غير ذلك الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومع ذلك يأمرون الناس بالبخل لم يكتفوا بأن كان هو بخيلا حتى أمر الناس بالبخل لا تنفق يا أخي لا تعطي أنت وراك هؤلاء لماذا تعطي هؤلاء ربما يزوجونك بكرة الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل اختلف العلماء رحمهم الله ما المراد بالبخل في هذه الآية نسمع الأقوال وكيف ابن جرير اختار هذا الرأي ولماذا اختار هذا الرأي وبين كثير رحمه الله لماذا اختار هذا الرأي ابن جرير يرى أن المراد بالبخل هنا البخل بالعلم ابن جرير كيف وجه هذا القول أو لماذا قال المراد بالبخل هنا البخل بالعلم قال يعني استدل بقوله ويأمرون الناس بالبخل قال ولا نعرف أمة أمة اتخذت ذلك تأمر بالبخل ديانة وتأمر بذلك إلا من اليهود ويأمرون الناس بخل صفة من هذه اليهود يقول ابن جرير رحمه الله نسمع كلام له وانما قلنا هذا القول اولى يعني العفو انه نزلت في اليهود المراد بها كتم صفه النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن جرير رحمه الله وإنما قلنا هذا القول أولى التأويل لأن الله جل ثناؤه وصفهم بأنهم يأمرون الناس بالبخل ولم يبلغنا عن امه من الأمم أنها كانت تأمر الناس بالبخل ديانة لا تخلقا بل ترى ذلك قبيحا وتذم فاعله ولذلك قلنا إن بخلهم الذي وصفهم الله به إنما كان بخلا بالعلم كتم صفة النبي عليه الصلاة والسلام القول الثاني المراد بالبخل بخل الماء واختاره ابن كثير رحمه الله لا شك إن البخل بالعلم بخل لا شك ومذموم جاءت الآيات الكثيرة هذا لا شك فيه لكن المراد هنا القول الثاني المراد البخل بالماء واختاره ابن كثير رحمه الله ما وجه هذا الترجيح سياق الآيات السياق كيف السياق من يعرف لا. الايات تتحسن. لا لا مو بالسبيل الايات الايات تتحدث الايه التي سبقت شرحناها والآية التي بعدها تتكلم عن ماذا عن الانفاق عن المال واذا قال ابن كثير رحمه الله والظاهر من السياق أن السياق في البخل بالمال وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق الأولى فإن سياق الكلام في الإنفاق على الأقارب والضعفاء وكذلك الآية التي بعدها ستأتي والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس فذكر الممسكين المذمومين وهم البخلاء ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدحوا بالكرم ولا يريدون بذلك وإن الله عز وجل ولا شك أن تشمل معروف أن البخل بالعلم والبخل بالمال هذا بخل من صفة اليهود بل البخل بالعلم أخبث لكن نحن نتكلم عن, عن الآية هذه نعم طيب ولا مانع من ذلك ذلك لكن ان سياق البخل بالمال يعني أقرب لسياق الآية وفي الآية ذم البخل ولا شك أنه صفة قبيحة وصفة مذمومة ولنسمع أيها الإخوة ونحن في هذا الصباح بعض الأحاديث والأيات وأقوال السلف في البخل كما عودناكم في تروس التفسير إذا مر معنا أمر من الأمور نذكر أولاً سبب لتعسير الأمور قال الله تعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسن يسره للعشرة ثانياً من صفات المنافقين والمسلم يلخو حينما يسمع هذا الكلام ويسمع عنه من صفات المنافقين المؤمن التقي قوي الإيمان يهرب أشد الحرب من هذه الصفة قال الله تعالى والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم كلكم تعرفون لماذا المنافق يقبض يده لأن إيمان المنافق مرض في القلب في قلوبهم مرض وتعرفون أمراض القلوب في القرآن تنقسم إلى قسمين مرض شبهة ومرض شهوة مرض شبهة كما في قول تعالى في قلوبه مرض ومرض شهوة في موضع واحد في صورة الاحزاب فيطمع الذي في قلبه مرض وهو شهوة الزنا فالمنافق مريض في قلبه لا يؤمن بلقاء الله عز وجل ولا يؤمن باليوم الآخر والذي لا يؤمن باليوم الآخر لا يكون نشطا في في ماذا في الانفاق نسال الله السلامه ثالثا ان من وقي شح نفسه فقد افلح قال الله تعالى ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون رابعا ان من بخل فانما يبخل على, من؟ على نفسه يضر من يضر نفسه فالله عز وجل غني عنه وعن طاعته انما امرنا الله عز وجل بالانفاق لتستفيد انت قال الله تعالى فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه قد ذكر الشيخ رسلم فائدة لا أنساها ذكرون بها بعد قليل خامسا من صفات أهل النار قال صلى الله عليه وسلم إن أهل النار كل كل جعظري جواظ مستكبر جماع من نار رواه أحمد سادسا هو شر ما في الرجل قال صلى الله عليه وسلم شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع رواه أحمد سابعا استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وشيء استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه مذموم عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات رواه مسلم وعن زيد بن أرقم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها رواه مسلم فائده ومن عين لا تدمع ما رايكم لم ترد وان كنا نسمعها في بعض الادعيه ومن عين لا تدمع لم ترد في الحديث وان كانت مشهوره عند الناس ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام سماه داء قال صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني فلان قالوا جد بن قيس إلا أن نبخله قال وأي داء أدوى من البخل بل سيدكم عمرو بن الجموح رواه البخاري في الادب المفرد تاسعا الملائكة تدعو على الممسك قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا الخلفاء ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا متفق عليه وهو من تصديق الشيطان صح ولذلك البخيل تجده مبغوظ عند جميع أصناف البشر ولو كان تقيا لأنه صدق الشيطان قال الله تعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا ويأمركم بالفحشاء قيل البخل, قيل البخل وكلكم تعرفون سبق معنا في البقرة الشيطان لماذا يأمر بالفقر أو عفوا يخوفكم بالفقر ويعيدكم بالفقر ويقول الفقر قادم والأولاد كثير حتى تمسك عن الصدقة وأخطر شيء تسيء الظن بالله عز وجل حتى يحرمك من الأجر وسبق أن ذكرنا ذلك في سورة البقرة ولو لم يكن فيها إلا إساءة الظن بالله تبارك وتعالى فيمسك ولا ينفق نعم ويأمركم بالفحشة بالبخل يصدق الانسان الشيطان ويبخل بماله ولو امن باليوم الاخر وان الله عز وجل يقول ما انفقتم من شيء فهو يخلفه وامن بوعد الله عز وجل وما انفقتم من شيء فهو يخلفه لن تنال البرحه حتى تنفقوا ما تحبون اللهم اعطهم ممسكنا اللهم اعطهم منفقا خلفا صدق الله ولم يصدق الشيطان لا لانشرح صدره ووفقه الله عز وجل واغناه فكيف تصدق الشيطان كيف يكون محبوب من يصدق الشيطان أبدا وإذاك تجد البخيل ولو كان صالحا لكن ما يوجد صالح كما سأذكره عن بالفوائد أبدا لا تجد إنسان صالح بخيل صالح بمعنى كلمة صالح بخيل أبدا كيف يكون صالح ومصدق للشيطان الشيطان يقول لا تنفق لا تنفق وراك أموال وراك ذرية وأيام وربما تأتي حروب وإلى آخره والله عز وجل يقول ما أنفقتم شيئا فهو يخلفه أنفق أنفق عليك. عليك. عليك نعم نسمع بعض كلام أهل العلم من كلام الحكماء الرزق مقسوم والحريص محروم والحسود مغموم والبخيل مذموم قال علي البخل جلباب المسكنة وربما دخل السخي بسخائه الجنة قال ابن عبد البر أجمعت الحكماء على أربع كلمات وهي لا تحمل قلبك ما لا يطيق ولا تعمل عملا ليس في لك فيه منفعة ولا تثقن تثقن بامرأة ولا تغتر بمال وإن كثر قال الماوردي قد يحدث عن البخل من الأخلاق المذمومة وإن كان ذريعة إلى كل مذمه أربعة أخلاق ناهيك بها ذمما وهي الحرص والشرى وسوء الظن ومنع الحقوق وإذا آل البخيل إلى ما وصفنا من هذه الأخلاق المذمومة والشيم من لم يبقى معه خير موجود ولا صلاح مأمول ذكر ذلك في أدب الدنيا والدين وقال محمد بن المنكدر كان يقال إذا أراد الله بقوم شرا أمر عليهم شرارهم وجعل أرزاقهم بأيدي بخلائهم وقال بعض الحكماء البخيل ليس له خليل وقيل البخيل حارس نعمته وخازن ورثته وقال يحيى بن معاذ ما في القلب للأسخياء إلا حب ولو كانوا فجارا وللبخلاء إلا بغض ولو كانوا أبرارا وقد قال ابن قيم كلمة رحمه الله البخل البخل يعني في ما معنى الكلمة البخل يبغض يبغض الإنسان يبغض الإنسان لأولاده والكرم يحبب الإنسان لأعدائه أعيد البخل يبغض الإنسان لأولاده والكرم يحبب الإنسان لأعدائه وفعلا تجد الكلمة الآن محبوب ولو كان مهما كان سبحان الله وقد قرأت كلمة البارح لأحد السلف يقول اجتماعت بحمد بن حنبل بن معيذ أجمعوا أجمعوا لا يمكن لإنسان صالح أن يكون بخيلا أبدا ما يمكن كيف يكون بخيل والله يقول ما انفقته من شيء فهو يخلفه نعم هذا ما يتعلق بالبخل وإلا تكلم ابن القيم وبن تيمي والعلماء تكلموا عن الكرم وتكلمنا نحن في سورة البقرة عن الإنفاق بما فيه الكفاية نعم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل بل في سورة البقرة غالبا ما يمرون معنى الإنفاق كلكم تذكرون ما خاصة في آخر سورة البقرة الإنفاق الإنفاق ودائما دائما يذكر الله عز وجل الصلاة والزكاة إذن الإنفاق أعظم علامة على دين الإنسان و مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتي الى اجل قريب فاصدق اختص من العمل ماذا الصدق والانفاق سبحان الله عند الموت يريد الانفاق لانه يعلم انه امسك وان الاموال ستذهب عنه فاصدق واكن من الصالحين ويكتمون ما اتاهم الله من فضله ما تفسير الايه على راي بن جرير العلم وعلى راي بن كثير المال المال، وكما قلنا تشمل هذا وهذا فنسأل الله يعافي يكتمون العلم وتعرفون كتم العلم ملعون كلكم تعرفون إن الذين يكتمون ما أنزل الله ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون, ويلعنهم الله ويلعنهم اللائنون. سؤال لماذا الذي يكتم العلم العون؟ لأنه اسمعوا هذا في معنى كلام رب رجب لأنه لا هدایة البشرية إلا بدين الله. نرجو الانتباه. صح؟ معروف أن لا هدایة البشرية إلا بدين الله. فيأتي هذا العالم من أجل مصلحة نفسه، من أجل مال، من أجل رئاسة، من أجل أن يمدح، يكتم بعض العلم من يكتم بعض العلم من أجل هذا الأمير أو من هذا العامي أو من أجل الناس. من أجل مصلحته عشان يحصل على مال أو منصب. فيكون اخفى شيء من العلم هو سبب سعادة البشرية فاستحق اللعل يلعن. لماذا يلعل لأنه منع الخير عن البشرية لأن حينما مثلا أسأل سؤال مثل ما حكم الغناء أو ما حكم الخمر أو ما حكم الرباء فمن أجل الأمير الفلاني أو من أجل الملك الفلاني أو من أجل العوام أبدأ أغير في الموضوع وأقول هذا فيه خلاف أو هذا حلال أنا غيرت دين الله دين الله الذي فيه سعادة البشرية سعادة الناس خنت الناس ولا لا خنت الأمانة فاستحق أن يلعن كما أن العالم يستغفر له من حتى الحتال في البحر لماذا لأنه نشر دين الله من حرصه وآمنته لأنه يعلم أن دين الله هو الذي في سعادة البشرية كلام جميل كلام روعة فاستحق هذا اللعن وهذا استحق الذي ينشر العلم لله استحق أن يدعى ملكوتا في ملكوت السماء عظيما في ملكوت السماء يخفون العلم وخفاء العلم حينما يسأل مسألة فيبدأ يراوغ وفيها قولات معنى المسألة واضحة هل النصراني أخي أو لا؟ سؤال هل النصارى إخوة لنا ولا لا؟ الجواب واضح كل مسلم يعرفه فيأتي هذا عبر القناة فيبدأ يلف ويدور ويطول في الكلام معنى المسألة واضحة قضى بها الله عز وجل في القرآن والسنة النصراني أو اليهودي ليس إخوة لنا بل هم أعداء فنسأل الله سلامه طيب وكتم المال؟ بالقول كان يقول أنا فقير بس الله السلامه أو بالفعل يعني يكون عليه ملابس وأثار المحتاجين واعتدنا للكافرين عذابا مهينا أي وهيأنا للكافرين الذين ستروا نعمة الله عذابا مؤلما شديدا لأن الكفر باللغة الستر ومنه سمي الليل كافرا لانه يستر الكون بظلامه وسمي الزارع كافرا لانه يستر الزرع فالبخيل يستر نعمه الله عليه ويكتمها ويجحدها فهو كافر لنعم الله عز وجل من فوائد الايه ذم البخل اليس كذلك والبخل انواع ومن اشد انواع البخل البخل بالعلم. البخل بالال وقد قال ابن مبارك إن العالم إذا كتم العلم أبتليه بثلاث انتبه انتبه للثالثة انتبه للثالثة بقسوة قلبه أو بنسيانه انتبه للثالثة أو يتبع سلطان من حقارتي عند الله أن يجعله مع أحد أهل الدنيا لأن الله لو أراد لفعة شخص جعله مع أولياء الله وحماه كما يحمي أحدكم مريضه من الدنيا فلظن فلأنه لا قيمة له نزعه إلى سلطان ثلاثة إذا كتم العالم علمه نعوذ بالله ومن فواد الآية ذم من يكتم ما آتاه الله من فضله ومن فوائد الايه فضل الكرم منين ناخذها فرحان نعم ذم البخل فاذا ذم البخل ماذا تستفيد فضل فضل الكرم وفيها اثبات النار وفيها ان الكفار يعذبون في جهنم عذابا مهينا نكتفي بهذا والله تبارك وتعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر فائدة قال الكرم والجهاد الكرم والجهاد من لم يقم بهما يستبدل قوما غيرهما لأنه لا قيام للبشر إلا بهما الكرم والجهاد لابد الناس رزق وشي يحميهم لابد من الذي يحمي الدين الجهاد والناس لابد من كرم لابد من مال هذا ذكره الشيخ الإسلام اسمعوا آية الجهاد أنا كنت كاتبة لا باس قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم هذه فائدة كرة الشيخ الاسلام هذه واحدة بالجهاد ما فيه لا تريد الجهاد يجلس في بيتك يستبدل غيرك الله غني عنك وعن طاعاتك عن وأما في البخل في آخر صورة الحديد نسيت في إنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه وإن تتولوا يستبدل قوما غيرك الكرم الإنفاق والجهاد من تركها استبدله الله بخير منه الله أعلى نعم ذكرنا هذا في الدرس الأسبوع الماضي أن من أعظم حقوق الحقوق حقوق الوالدين لأن الله ذكره ما مات بعد بعد حقه تبارك وتعالى